يا بَنِيَّ لا تَخَفُوا تَركم وَلا تَخْشَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ فَأَذَاهُمْ كِلَاهُم بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ وَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ للايمن وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَقُلُوا لِطَيِّبَاتِنَا وَذَكْرُنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ أحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَاءَ ثَرِي وَعِجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَهُمْ قُلَان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 ارتقاء قال يا قوم الم يعركم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم الم يعركم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي افطرنا عليكم العهد ان اردت ان احل عليكم غضبه من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما لنا موعدك بملكنا ولكننا هم ملنا اوزا ولكننا هم ملنا اوزا ولكننا هم ومِ فَقَدْ فَنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِي